يوم يوفق في الصور ونح الشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل نصفها ربي نسفا